بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربا <تصفيق> أكو من من مانا سربعزي غيني أوانين سربعزي في دكار وفارزي قرآنين سکی آیات حادیس و علت من داری زاو خد عنصر نه وی نکن باز دشمن و غاز هرواقع انبوبا بحضرات لا ري دينا نسراوي ني يا, يا هجرات وصلى الله على اوسالريم دين شفيع يوم الجزاء لكل وز نبينا وين عمر تبليغاتي دزمنان هاوی بچو دابنین جانی خو من فدا کان واقع عثمانيبه تمکین بنشاهیدم محراب بخن بپارد زین دین وصلی علی او وقالوا ان يوم شفيعي لكل المذنبينه وجعلها المدابين المدينه سبحان الله وقالوا ان المدينه سبحان الله وقال الرسول صلى الله الله على المسلمين وعلى اله وصحبه